بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله نجيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين وفي قلقكم وما يمت من دابة آيات لقوم يمكنون واختلاف الليل والنهار وما منزل الله من السماوات بالرزق فأحيا به الأرض رحيا به الأرض بعد نوصها وتصريف الرياح آيات لقومه يعقلون إذن آيات الله نتنوها عليك من حقها بأي حديث بعد الله وآياته يخبرون وعيل لكل أفاك أتيم يسمع آيات الله تثنى عليها ويسر مستثبرا كأن لم يسمعها تذشره بعذاب أليم. وَإِذَا أُنْزِلَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْءٌ اسْتَخَفَّ بِهِ جَزَعًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُذِلٌّ مِنْ جهنم ولا جَهَنَّمُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلَا امْتَحَنُوا وَلَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدَاهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لهم عذاب في الرجل الله الذي تذكر لكم البحرى تجري الجنوب فيه بأمره ولتمتغوا من قبله ونعلكم تشكرون وتذكر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا ممكن. إن في ذلك لآيات لقرن يتذكرون قل للذين آمنوا للذين لا يرجون أيام الله يجري قوما بما كانوا يكسبون من أمن خالحا في نفسه ومن أساء فعليهم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والشمس والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين آتيناهم بينات من الأم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بعيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون ثم جعلنا على شريعة من الأمر فاتبعها ولا فاتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغلو عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياؤها والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يمكنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء, سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحدون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ويتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أما رأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره عشاوة وفكرين اللَّهِ من قعد الله وقالوا ما هي إلا حاتم الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا السهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإن جت عليهم حياة بينات ما كان حجتهم إلا أن قال إن قالوا إتوب إلى إنا إن كنتم خادبين ولله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم إذن يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينزق عليكم بالحق إنا كنا نستنزق ما كنتم تعملون فعما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيضطلهم ربهم في رحمته ذلك هو الحوز المثير وعما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم كنتم قوما مجردين وإذا قيل إن الله حقا والساعة لا ريب فيها قلت ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدع لهم شيئات ما عملوا حق بهم كانوا به يستهدئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وهواكم النار وعالكم من رَاعَفُم بِأَنَّكُمْ أَتَخَذْتُمْ حَيَاةً اللَّهِ هُزُوَةً وَغَرَضُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يَفْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِلَّا إِلَّا الْحَقُّ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّنَا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ